تزوج عمر في أخريات حياته من أم كلثوم وهي بنت علي رضي الله تعالى عنه أرضاه وكانت صغيرة وأحب في أول الأمر أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر ومعلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه مات وزوجته حامل أي أن تلك الفتاة كانت صغيرة أم كلثوم بنت أبي بكر فراسل عائشة فيما يرويه أهل السير فلما عرضت الأمر على أختها قالت ليس لي به حاجة فقالت عائشة لها أترغبين عن أمير المؤمنين قالت نعم إنه رجل خشن العيش فاستحيت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترد الجواب إلى عمر فأخبرت عمر بن العاص فعمر بن العاص رام بديلاً حتى يهون الأمر على أمير المؤمنين فصده عنها ودله على علي رضي الله عنه وقال له إلتمس لنفسك سببا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب أمك الثوم بنت علي بن أبي طالب وأصدقها أربعين ألفا رضوان الله تعالى عليه في إحدى الأيام وهذا السبب في ذكر أمك الثوم خرج رضي الله تعالى عنه أيام خلافته فوجد بيتا من شعر لم يكن يراه من قبل في عسسه فس... فنادى فخرج إليه رجل أعرابي قال من أنت؟ قال أنا رجل من البادية أتيت ألتمس شيئا من فضل أمير المؤمنين قال وما هذا الصوت الذي أسمع ولم يكن الرجل يعرفه قال ما لك بهذا من حاجة أي ليس لزاما علي أن أجيبك فأشدد عليه عمر فقال هي امرأة تمخض أي في وضع ولادة فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وعاد إلى بيته إلى أم كلثوم بنت علي وهي زوجته فقال لا أهل لك في خير ساقه الله إليك هذا كله وهو أمير المؤمنين قالت نعم وبدهي أن تقول هذه هذا الجواب في رضي الله تعالى عليها بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وأي امرأة مثل فاطمة وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي رجل مثل علي وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه فهذه نشأت في بيت نبوة والله جل وعلا يقول ذرية بعضها من بعض فقالت نعم فذهبت معه فقال لها إن هناك امرأة تمخض غريبة ليس معها أحد فأمرها أن تأخذ معها شيئا من الخرق والدهن, والدهن وأمر بقدر أن يحمل وبلحم وحبوب ثم حمل القدرة وتبعته امرأته أم كلثوم حتى أتى البيت فقال لهائي لزوجته ادخلي فدخلت ثم قال للرجل اوقد لي نارا ففعل فوضع القدر على النار واخذ ينفخ تحته حتى استوى واذا بزوجته ام كلثوم واذا بزوجته ام كلثوم تناديه بشر صاحبك يا امير المؤمنين بغلام فلما سمع الرجل العربي لفظ امير المؤمنين اصابته رهبة لكن عمر قال له على رسك أي يبقى على حالك ثم أخذ القدر بعد النضج وجعله قريبا من الخيمة وقال لأمك الثوم أدخليه عليها واطعميها فادخلت القدر وأطعمت المرأة ثم ردت القدر خارج الخيمة ثم قال للرجل كل كل ويحك فإنك تسهر منذ الليلة ثم قال له إذا كان غدا فأتنا نأمر لك